ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قُلِ اجْعَلْنِي عَلَى قَضَاءِ الْأَمْرِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ قُلِ اجْعَلْنِي عَلَى قَضَاءِ الْأَمْرِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ قُلِ اجْعَلْنِي عَلَى قَضَاءِ الْأَمْرِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ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 وَل أأَجرُْ الْآفرَِةِ خَيْرُ للَِّذينَ آمَنُ وَكَانوا آمَنُوا وَكَانوا يَتَّقُون وَجأَئِقْوتُيوسُ فَفَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَرَثَهُ وَغُم لَهُ ممكِرُون وَجَ أَئِقْ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُؤْنِينِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ من أبيكم الا ترون اني اوف في الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فان لم تاتوني به فلا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 لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوهُ بَضَاعَةً فِي رِحَالِهِم لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِم لَعَلَّهُمْ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 فأرسل معنا أقالا نكتل وإنا له لحافظون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قُلْ هَلْ آمَنُ قُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ قُمْ عَلَى أَخِيكُمْ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين قُلْ هَلْ آمَنُ قُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيكُمْ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قُلْ هَلْ آمَنُ قُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيكُمْ مِنْ قَبْلُ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا مداعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلا بَعِيرَ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِير وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَدْرِي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ولما فتحوا مداعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم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 قَالَن لَن نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مُوْثِقًا مِنْ اللهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَنَمَّا آتَيْنَهُ مُوْثِقًا قَالَ اللهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل قَال لَن نرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به الا ان يحاضر بكم فلما اتهم موثقهم قال الله علما ما نقول وكين قَال لَن نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مُوْثِقًا مِنْ اللهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَاهُمْ مُوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلِمَ مَا نَقُولُ وَكِين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 عليه توكلتوا عليه فليتوكل المتوكلون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا, وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ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 انا اخوك فلا تبت اسم ما كانوا يعملون ولما دخلوا على يوسف آوا الى اخاه قال انني انا اخوك فلا تبت اسم ما كانوا يعملون فَلَمَّا جَهَّزُوهُ بِجَنَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا أن النَّعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ فَلَمَّا جَهَّزُوهُ بِجَنَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ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 قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوا عل الملك ولمن جاء بي حمل بعين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 قال تَ اللَّهِ لَ قَدْ عَِمتُمَّا جِناَا لِنُفسِدَ فِي الأررض وَمَاكَُّ وَمَا كُنَّْ وما سَارِقين قال تَ اللَّهِ لَ قَدْ عَِمتُمَّا جِتنا لِنُفسِدَ فِي الأررض قالوا تَ اللَّهِ لَ قَدْ عَالِمْتُم م جِئنَّا لِنُفْسِدَ فِي الأررض وَمَا كََُّا وَمَا كُنَّْ سَارِقين قالوا فَمَا جَزَأُئِكُتُمْ كَذِبين قالوا فَمَا جَزَأُهُءِ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 فَتَدَثَّرَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ آخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا, إلا أَنْ يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها, ثم استخرجها من وعاء أخيه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 وَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ذُمَّ اسْتَخْرَجَهَا ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ آخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا إِلَّا أن يشاء الله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 قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم وَلَئِنْ كُنْتُمْ شَرًّا مَّكَانَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَنَا أَذَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ اننا نراك من المحسنين قالوا يا ايها العزيز ان لدهم ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُمْ أَذًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّنَا نَرَاكَ من قلَ مَعَذَ اللَّهِ أَن لَهُُ ذَ إِلَّا مَو وَجَدِنَا مَتَعَنَ عدَ إَِّا إِذَا لَظَالِمُون قَالَ مَعَذَ اللَِّ أَنلَأحُ ذَئِلَّا مَوْ وَجَدِنَا مَتَعَنَ عدَ إَِّا لظالمون قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجياه قَالَكَبيرُ أَلَمْ تَعَلَمُ أَ أَبَكُمْ قَدَ أَخَذَ عَلَْكُمْ قَدَ أَخَذَ عَلَكُمْ مَثِقُم مِنَ اللَّهِ وَمِ قَابِلوا مَا فَغ غَقتُم فِي يُوسُف فَلَن أَذَ رَحَ الْ لِي أَب وَيَحْكُمُ اللَّهُ لِين وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ قَدْ أخذ عليكم مَوْثِقٌ مِنْ اللهِ وَمَنْ قَبِلَ مَا فُرِضَ فِيهُ يُوسُفُ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ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 فَلَن أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يَوْمَئِذٍ إِلَى آبَائِهِمْ فَقُولُوا لَنَا كَسَرَق وَمَا شَهِدْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ابنك سرق وَمَا شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ارجعوا إلى سَرَقا وَمَا شَهِدْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ التي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 عسى الله ان لمر جمیل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 جمیا هو العليم ملکی وت و وتولى عنهم وقال يا أسفا وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنه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 وتولى عنهم وقال يا اسفاه وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وَل تَولِ تَفْأُ تَذكُ ريوسُ فَ حتىَ تكَ حَربَ حتىَ تك حَضًا أَ تك مِنْهكِينقال تَوله تَفَْأُ تَذكُ ريوسُُ فَحَ حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 يَا أَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا القوم يَا ذَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا القوم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلَنَ ضُرٌّ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا أن الله يجزي المتصدقين فلما دخلوا عليه قالوا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وَجِئْنَا نُثِيبِ ضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلَنَ ضُرٌّ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَرْفِلْ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ الله يجزي 16. قال هل علمتم ما فعلتم 17. بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون 18. قال هل علمتم ما فعلتم 18. بيوسف وأخيه ما فعلتم بي يوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا ان انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا هُوَ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ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 قَاُ تَ اللَّهِ لَ قَدَ آثََكَ اللَّهُ عَلَنَا وَإِن كُنْ لَ قَقِئين قَاُ تَ اللَّهِ لَ قَدَ آثََكَ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 قُل لا تَثْرِبْ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قُل لا تَثْرِبْ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين اذهبوا بقميصها ذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين اذهبوا بغميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني قلَ أَبُهُمْ إِّ لَ أَجِنُرِي حَيوسُ فَلَل أَنتُ فَِّدُ وَلََّ فَصََلََةِ لِعَيرٌ قَالَ أَبُهُمْ إِنّ ولما فصلت قَالَ أَبُهُم إِن لَا أَجِدُ رِيحًا يُوسُ فَلَوْلَا أَنْتَ فَنِيدُونَ وَلَنَمَا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي قَالَ أَبُوهُمْ إِنّ نیلا جوری آئے تو واہی انفی گول کودی الو تم واہی کر ضَلَالِكَ گلا کو دن کولوں لک رنگ گول کودیم پلنگ شقاه على وَجهِي فَرُ تََّذَ صيرَاق قَالَ أَلَم أَقَُّكُم إّ أَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا ل تَعلَمُون فَلََّا أَن جَبَشير لقاه عَلَى وَجه فَر تَددَّذَ صيراق قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّنَا خَطِئْنَا قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا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 إنه هو الغفور الرحيم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فَلََّا دَخَلوا عَلَ يُوسُ فَأَوى إلَيْهِ أَبَ وَيْهِ وَقَالَدْ خُنوا مِصٍَْ شَ اللهَُّ آممِنين فَلََّا دَخَلُوا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ آبَوَيهِ وَقَعَدَا دَخَلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَالَبَيْنَ الْقَادِ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ البدو مِن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا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 وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إن ربي لطيف لما يشاء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 دَوفَّنِي مُسْنمَ وَأَلحِقنيِي بِ الصَّالِحين ذَلِكَ مِنْ أَبَ إِ الغَيبِنُحيِيهِ إلَيك وَمَا كُ تَ لديَيْهِم إذ أَجمَعُوا أَمْ رَهُم وَومْ يَمكُْرون ذَلِكَ مِنْ أَبَ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 وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ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 وكاين من اياته في السماوات والارض يمرون عليها والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكاين من اياته في السماوات والارض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وكاين من آياته في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ رَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم, أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَمْ تَأْتِيَهُمْ أَمْ تَأْتِيَهُمْ مُسَاعَدَةٌ لا تَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا ومن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 قَدْ جَاءَكُمْ إِلَّا رِجَالٌ نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أفلا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 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا, وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم, جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم فَإِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ, جاءهم نَصْرُنَا فَنُنْجِيَ مَنْ شَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ فَإِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ, جاءهم نَصْرُنَا فَنُنْجِي مَنْ شَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 لقد كان في قصصي معبره لؤلئ الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وهدى وهدى ورحمه لقوم يؤمنون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 إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذَٰلِكَ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ قُلْ نُرِيدُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يَدْبِرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ اللَّهُ الذي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ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 ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وَهُوَ الذي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 وَفِي الأرْرضِ قِطَعم وَتَجَاوِاتُ وَجََّّات وَجََّاتُم مِن أَعْنَابِوا وَزَرُ وَنَقِي وَنَقِيلُ صٍ وَنُوا وَغَيوسٍ وَالِي يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الارض قطع متجاوات وجنات وجنات من اعلى بن وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان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 لا تُرَا بَنَ إِنَّ لِي فِي خَلْقٍ جَدِيدَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا وَإِنْ تَعْجَبْ فَاعْجَبْ قَوْلَهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَن نَّبْعَثَ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَن نَّحْنُ لَا تُرَىٰ بِئْسَ الْمَصِيرُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ قِيلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْبَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبكَ لَ شَديدُ الععقَ وَيَسْستَعجونَكَ بِالسَّيئَةِ قبلَلَ الْ الحَسَنَةِ وَقَد خَلَت مِنْ قَبلِهِمُ الْ المَثُولاد وَإِنَّ رَبكَلَذُ مَْفَِةٍ لِ سِعَابُ المِهِم وَإِن رَبكَ للَ شَديد الععقَاد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 الله يعلم ما تحمل كل أُنفَ وما تغيظ الأحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنفا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيم والشهادة الكبير المتعال عالم الغيم والشهادة الكبير المتعال عالم الغيم والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار سواء منكم سِرّ وَالْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ وَالْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ومن هو مستخف وَسَارِبٌ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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَن فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِنْ دُونِهِ مِن وَالٍ لَّهُم عَقِبَةٌ مِّن دُونِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ يَحْفَظُونَ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه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 وََّذِي يُرِيكُمُ الْبَر قَخَوْفَ وَطمَعُون وَيُشُِ السَّحابَفِقال وََّذِي يُرِيكُمُ الْبَر قَخَوْفَ وَقَمَعُون وَيُشِهُ السَّحابَفِقال وََّذِي وَيُنسَبِّحُعدْدُ مِ خَمدِهِ وَْمَلائِكَةُ مِنْ خفَةِ وَيُصِلُ الصَّواعِقَ فَ يُصيب بِهَا مَّ جَاء وَهُمْ يُجَادِلون وَهُم يجَادِلونَ فيِي اللَّهِ وَهُو جَدل الْمِحَال وَيُصَبِّحُ وَعدْدُ بِحَمْدِهِ وَْمَلائكَةُ مِنْ خيفَةِ وَيُرسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيَوْمَ يُسْأَلُ الصَّوَافِي عَاقِبَةً فَيُصِيبُهَا مَن يَشَاءُ وَمَن يُجَادِلُونَ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا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 إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِمُبالِغٍ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلَ أَفَتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُونَ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَحْتَ حَذُّ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضرا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 قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور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 فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيَّا وَمِمَّا يُنقِذُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِغَائِلِ يَدٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيَّا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 كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيَّا وَمِمَّا يُنْقِذُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ مِثْقَالُ حِيلَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ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 وبئس المهاد للذين استجابوا لربهم الحسنى لَمْ لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم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 والَّذينَ صَبَرُ بتِ غَ وَجههِ رَبّم وَأَقَامُ الصَّلَةَ وَأَفَقُ وَأَ فَقُ مَِّا رَزَقنَا مُمسِروُ وَعَلى لِيَةَ وَيَدَرَأُون وَيَدَرَأُونَ بِالحَسَنَةِ السَّيئَةَأُولَا وََّذينَ صَبَرُ بِتِغَاء وَجهِهِ رَبّم وَأَقَامُ الصَّلَةَ وَأَفَقُ وَأَ فَقُ مَِّا رَزَقُنَا مُمسِ الرَُ وَعَلَ لَةَ وَيَدَرَأُون وَيَدَرَأُونَ بِالحَسَنَةِ السيئة أولئك لهم والَّذينَ صَبَرُ بتِ غَاء وَجهِهِ رَبّم وَأَقَامُ الصَّلَةَ وَأَفَقُ وَأَ فَقُ مَِّا رَزَقَنَا مُمس وََ وَعَلَ لِيَةَ وَيَدَرَأُون وَيَدَرَأُونَ بِالحَسَنَةِ السيئة أولئك لهم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 جََّ تُعَدِنِي يَدَخُلونَهَا وَمَنْ صَلَخَ مِنْ آذَائهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائم وَأَزْوَاجم وَذُّاتِهِم وَالْمَلَ إِنْكَةُ مِنْ كُ لِبََ سلام عليكم بما صبرتم فنعما عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعما عقب الدار سلام عليكم بما عقب الدار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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا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 زَيَّنَ عَلَيْهِ آيَةً مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَن أَنَابَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن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 وَيَهْدِيهِ إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعمروا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلنا لك في امه قد خلت قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَنَزَّلُنَّ عَلَيْهِمُ اللَّبِئِ اوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ متاب كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَّتَتَّخِذُوا عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ أَوْ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متب كذلك ارسلنا لك في امه قد خلت قد خلت من قبلها امم لتت وعليهم الذي اوحينا اليك وهم يفسون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 بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُ يَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ مَا قَضَى وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تهل قريبا او تهل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طارعة او دحل قريب او دحل قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد وَلا قَدِسْتُهُ زِأَبُِسُلِّهُم قَضِلِلكَ فَأَملَْدُ للَِّذين كَفَوسُمَّ أَقَدهُم فَكَيثَ كَان عقاابَ وَل قَِسْتُهُْ كَانَ عقاضَ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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمّوهُم ۚ أَمْ تُرْبِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ من القول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 لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ لَا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ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 ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الضائم ولي ولا واق وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الضائم لَيْسَ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا, وجعلنا لَهُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب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 يَنْحُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمُ الْكِتَابِ يَنْحُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمُ الْكِتَابِ وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِيدُهُمْ أَهْنَتَ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإن ما نرينك بعض الذين عيدهم أهنة توفينك فإنما فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإن ما نرينك بعض الذين عيد أو نتوفاك فانما فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا ان ناتي الارض انقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْكُسْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَالlaresِ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُسْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ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 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا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 بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م كتاب انزله الله اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 بسم الله الرحمن الرحيم ا ل كتاب انزل الله اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد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 أولئك في ظلال بعيد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون, ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ظلال بعيد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 وَلَ قَدَاءسََّ مُسَابِ آياتِنَ أَن أأَخُجِ قَومكَ مِنَ الظّلُماتاتِ إ النُور وَذَكرِرهُم وَذَكرِرهُم بأَامِل إِ فِي ذَلِكَ لآيات لكُلِّ صَبار شَكُ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 وَإتَّأَذَّنَ رَبُّكُمْ لإِن شَكَرُتُمْ لَزيدًا لكُم وَلإِن كَفَغْتُم إِ عَذاَابِ لَ شَليدَ وَإِدتَأَذَّنَ رَبّكُمْ لإِن شَكَرُتُمْ لأَزيدًا لكُمْ وَلإِنكَفَرْتُمْ إِ عَذاَابِي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 نحمد الله الا غني حميد وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا ومن في الارض جميعا الله لغني حميد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 والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به واننا وَإِنَّ رَفِيشَكُم مِّمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به واننا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 وَيُؤخِرَكُمْ إى أَجَلِم مُسََّ قَ إن أَنتُمْ إِللاا بَشَعُم مِثونَا تُريدونَ أَن تَصُدّونَ تُرونَ أَنْ تَصُدّونَ عََّا كََ يَعْبُضُ أَبَُونَا فَأتُونَ فَأتُونَ بِسُ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 تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا, فأتونا بسلطان مبين قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم وَيُؤخِرَكُمْ إِى أَجَلِم مُسََّا قَل إن إِ أَنتُمْ إِللاا بَشَرُم مِثلُناَا تُريدونَ أَن تَصُّونَ تُرونَ أَنْ تَصُدّونَ عََّا كَان يَعبُضُ أَبَُونَا فَأُّونَ فَأتُونَ بِسُ قلَت لَهُم رسُلُهُم إ نحنُ إِلَّا بَشَر مِثْلُكُمْ وَلَك وَلَكِ اللهَّه يَمُ عَلَى مََ شَاء مِنْ عَعبَادِه من وَمَا كَلَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُنطانٍ إِلَّا بِإذْنِ الل وعلى الله فليتوكل المؤمنون قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن, ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ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 فقَا الَّينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ ل نُخْرِجًَاَّكُمْ مِنْ أَرضِنَا أَوْ تَعْوودٌُ أَوْلَ تَعْودٌَُّ فِي مَِّتِنَا فَأَوحَ إلَيْهِم رَبُّهُمْ لَنُهلِكًا النَوظَّالِمِين وَلَا نَسْقِي نَنكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ وَلَا نَسْقِي نَنكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ ولا نسقنا نهم الارض من بعدهم ذلك كريما خاف مقام وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدَ مَنْ وَرَائِي جَهَنَّمَ وَيُسْقَى وَيُسْقَى مِمَّا انصَدِيدَ مَنْ, من وَرَائِي جَهَنَّمَ دمى ويسقى ويسقى مما انصديد من ورائي جهنم ويسقى ويسقى مما انصديد يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُمَيِّزٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ يَأْتِي جَوْرَاءُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ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 ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق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 وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنت نَأْتِيكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ تُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ محيص وَذَرَزُولِلَّهِ جَمِيع فَقَالَ الّو فَاءَُِّذينَ ْتَكْذَرُ فَقَا الضُووعى فَاءَُِّذينَ اسْتَكْذَرُوا إِ كُنا لَكُمْ تَذَع فَهَلأَنْتُمْ فَهَلأَنتُمْ مُونُونَ عََّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْك قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُؤْنِنٌ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ لواءُن عَلَْنَا أَجَزِعَنَا أَمْ صَظَرنَا مَا لَلَ مِن مَ خِيص وَقَالَ الشَّيْطَانُ لََّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِ اللهَّه وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقِّ وَعَدكُمْ وَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفتتُكُمْ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 سُرِين خَيّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ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 رين حين اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم وَمَا كانَانَ لِي عَلَيكُمْ مِنْ سُنطَانٍ إِللاا إِللاا أَن دَعتُكُمْ فَسْتَجَبتُمْ ل فَلَ تَلمُون وَلُمُ أَنفُسَكُم مَا أَنَ بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا فَرِين خَيّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ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 لََّاتِ تَجر مِن تحتَحِْه الأنهار خَالدينَ فيِيهَا خالدين فِيهَا بإِذْنِ رَبِّهِم تَخَةُم فيِيهَا سَلَ ألَم تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهَّهُ مَثَلًَا كَرمَةً طَبَةً كَشَجرَةٍ طَبَةٍ أَصُهَا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 ومَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مَا لَهَا مِن قَرَارٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مَا لَهَا مِن قرار.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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَاغُ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ آنَدًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُل فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ آنَدًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ آنَدًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُل لِّعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِيلَانِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قبل مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِيلَانِ قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قبل مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِيلَانَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لكم وَتَخَرَّ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لكم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 وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه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 وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَثِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَإِذْقالَا إذرهِي مُرَّج عَ هذاَاذَابَلَدَ آمامِنَ وَجُْ بِنِي وَبَنيَأَبُدَ الأصنام وَإِذْقالَالَ إذرَاهِي مُرَّج رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّ لَكَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّ لَكَ غَفُورًا رَّحِيمًا رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّ لَكَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا لَكَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصاني فإن لك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير بي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 فَاجْعَلِ الْأَصْفِيدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان لربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان لربي لسميع الدعاء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 يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لeur والدي Yemen وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لير ولي loneerycht وللمؤمنين يوم يقوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون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 مضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأسئدتهم هواء مضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم هواء مُطْعِينٍ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ يَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِيبْ نُجِيبَ وَتَّكَلَّ وَلَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِيبْ نُجِيبَ وَتَكَلَّتَ بِالرُّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَأُنْذِرَ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِي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 وَتَبَيَّنَ لكم كَيفَ فَّا بِمْ وَبَربِنَا لَكُمْ الأأَمْثَال وَسَكَاتُم فِي مَسكِن الَّذينَ ظَلَمُ أَفُسَهُم وَتَبَيَّّنَ لَكم وَتَبَيَّّنَ لَكُم كَيْفَ فََّ بِمْ وَبَربِنَا لَكُمْ الْ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَ اللهُ بِهِمْ وَضَرَبَ نَٰلَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ الله مخلف وعدي رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعدي رسله إن الله عزيز ذو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 وَتَرَ الْ المُجرمينَ يَوْومَائذٍ مُقَرونينَ فِي الأصفادَ وَتَرَ المُجرِمينَ يَوومَائذٍ مُقَرونين فِي الأصفادَ وَتَرَ المُجرمينَ يَوْومَائذٍ مُقَروانينَ فِي الأصفادَ سَرَابِ دِينِهِمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَغَشَّى وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ دَارُ سَرَابِ دِينِهِمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَغَشَّى وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ دَارُ سَرَابِ دِهِمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَغَشَّى وَتَغَشَّاوُ جُنُوحَهُمْ دَارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إن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 كَرَؤُولِ الْأَلْبَابِ هَذَا بَلاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الألباب. هَذَا بَلاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو